سَنُّ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُنَاقِفِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنظُرُ قالب إلى أهله مسرورا وأما من أُتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ألي أن يحور بلاء ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركب طبقة عل طبقة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 119. فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشفهم بعذاب أليم 110. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون